الحمد لله يعني ما تحبه خذيب تنبن بو كسك يدينبن فارتشتك بو بيتك مش بلي خذيبه ما تحبه وينبن ما تحبه خذيبن جبارتش ما تحبه خذيبن سراوان نعمة خذي تعالى القلع عبدالخوك او نعمة بكسك نشيت بهجميره رب العالمين يعني خداني عالم خرق يمروفا يأجنايا ملايكتا خداني عصمان وعرضا ربكا خدانا دونا تشتكي بكم؟ تشتكي؟ أبارك وبينت ندرس بك. ساروكا سيدة خدي تعالج سيدة كسكوكي خدي تعالانينا. خديها شولت مخلوقات خبرية بدل. بون نعمت او الجلطة. روسا خديها خدان بهم ميتشتر. كي كرنا تشتهر الدسيدة وشولك عالم نوافك وأصناف وأشكال رنجة رنجت مرفوع مروف مكان. أجنع عالمك ودينه عروسا أف مخلوقات الديش